لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لذني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان لنا المشركين إن أول بيت وضع للناس للذيذ بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من اتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لنتكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا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 يَا بُنُوثُكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ